رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا تريكم إن قلبي قال فقد أربعة من الطير فسرهن